اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ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 مَن للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما طغيت ولك كان في ظلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أن بظلام للعبيد.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 129. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد